هم بتاع تؤمن وجف القضاء والقدر وقال وتؤمن بالقدر خيره وشره هم مش ست حاجات فيها ايه لو كان قال واليوم الاخر والقدر خيره وشره شمعنا فيه الامام بالقضاء والقدر قال وتؤمن بالقدر خيره وشره ثاني مسألة عشان نجاوب عليه على طول هو في شرق وقد قال النبي في الدعاء والشر ليس إليك وهذا قدر الله إزاي تقال علي شر وفي بعض الروايات حلوه ومر سؤالين هجأوا ولا حد حيامل أي حاجة هل عندكم من علم فتقرجوه لنا يا علمة الإسلام فيش حد عنده نووي ولا زر ولا اي حاجة ده صحيح ده في قصة القدر خير وشانك ليه ان تؤمن الربط حلو ماشي هيا قريبه حاولوا لأنه لا يتحقق الإيمان بالقضاء والقدر حتى تحقق الخمس التي قبلها ولو قعدت من هنا ليوم الدين أشرح لك الإيمان بالقدر وانت مش محقق الخمس الأولين عمرك ما عطيهم في حاجة. أصل مداره كله على حاجات أنت تكون عارفها عن ربنا لما أقول لك إن مراتب القضاء والقدر أربعة أول شيء فيها علم الله المحيط إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن واللي ما حصل لو كان كيف كان إيه ده هو كده يعلم كل شيء سبحانه وتعالى صحيح كده واثبت لله الحكمة انا عارف مربينا حكيم لا يضع شيء الا في نصال واثبت لله صفة العدل لا يظلم مشكل ذرة هنا بقى الاجابة على الاسئلة خلق ده كافر ليه وخلق ده مسلم ليه تعد تعمل في دماغك كده وتضرب دماغك في الحيط وما تعرفك لو لم تعرف الله والله لما تعمل ايه ما هتفهم حاجة في القضاء والقدر، ودايما هيبقى عندك مشاكل في القضاء والقدر، ودايما يطلع الناس بقى الحمقى مش حمقى ده الفسق الفجرة اللي يقولك قدر أحمى في الخطى لأنه سفيه لا يفهم شيئا، فالقدر ده قدر الله عز وجل فإذا لما تعرف من الله تبقى سهل عليك جدا أن تفهم مسائل القدر ومراتب القدر وغيرها السؤال الثاني طب ليه قال خيره وشره حلوه ومره هو مش قال النبي الشر ليس إلي قالوا هذا صح صح بس خيره وشره بأنه اعتبار صح انت بتجاوب صح بس عايز بأنه اعتبار الكلمة تخلص في كلمة وحاجة أيوة باعتبارنا احنا الشر ده باعتبارنا احنا لكن قدر الله لا يأتي إلا بخير عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصبته ضراء بالنسبة له مره صبر فكان خيرا لا وإن أصبته صراء شكر ما كان خيرا لا في الحالتين خير إذا القدر بالنسبة باعتبار فعل الله خير اللي هو ايه لو لم يبتلى هذا الانسان ما كانش تاب يقول لك ده أنا دخلت واحد من رجال الاعمال قال لي اول ما تحطط لأسطارته لو ما كانش أصيب بالمصاب ده ما كانش مكله الميت ده ما كانش تاب طب موت الانسان ده مر وعيط وتعب وجات له حالة نفسية ومشاكل بس تاب بعديها الله لا يضع الشيء الا في نصابه دايما احنا تريدون الحياة الدنيا والله يريد الآخرة دايما من احنا بنبص تحت رجلينا عايز اتجاوز دي عايز اتجاوز دي لو ما جاوزتين دي دي حموت حمتحك حضيع يدني خ... والله ما هيفعل حاجة لا اهي دي طب لو خدته وتنكبت عندي واحد عمل الحركة دي كده واعد يقول هي دي ومش هي دي ومش هي دي واعد يقول لك قصة حب 7-8 سنين واول ما تجاوزها بعد سنة ونص طلّار هي دي بقى اللي كان مش عارفه هو كده المهم يعني يبقى قدر الله لا يأتي إلا بخير يبقى شره بأن اعتبار بنسبته لنا ومره بنسبته لنا اتفهم الإيمان خش في اللي بعده الإحسان جعلنا الله وإياكم من أهل الإحسان ما معنى الإحسان الإفقان أحسن أجاد أقل وقد أحسن بيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان فإذا زبعتم فأحسنوا الزبحة وهكذا فالإحسان الإتقان والإيجادة لكن معناه هنا المعنى الشرعي أن تخلص في عبادتك لله وحده مع تمام الإتقان أن يكون هذا العمل كأنك تراه وقت عبادته كأنك ترى الله ما كذب الفؤاد إيه ما رأى في قلوب تستشعر قرب الله وإذا سأل عباد عبادي عني فإني أجيب قريب أجيب دعوة الدعاء فهو عايش بقلبه مع ربنا ربي أرني أنظر إليك فكذا طيب عايش وهو يستشعر أن الله سبحانه وتعالى في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد عتشت عايز أشرا أما الله فالواحد الأحد لا يطعم سبحانه وتعالى ولا يسقى سبحانه وتعالى شابه عايز جوز فأحتاج لزوجة هو ما اتخذ صاحبة ولا ولا بس. سبحانه وتعالى متفرد فكل مرة أعرف أنه الواحد كل شيء في الكون ده بيقول كده فأتلمس ذلك فأشعر كأني أرى طب إن لم أكن أرى أستشعر المراقبة أنه هو يراني إن الله ناظر إليه إن الله مطلع عليه فالإحسان بين منزلتين إما أن يرى القلب ويستشعر القلب وجود الرب سبحانه وتعالى مش وحدث وجود طبعا لا، إنما معنى أنه يستشعر ربه بقلبه وهو في ينصب وجهه تلقاء وجه ربه سبحانه وتعالى قلبه عايش هو ده اللي نسميه حال مع الله طب ما لكش حال يبقى ليك مراقبة ربنا شايفك ربنا مطالع عليه هذا أعلى منازل الإيمان الإحسان ممكن تبقى مسلم ومؤمن ومح ومحسن في وقت. ولا لازم نخلص الإسلام نخلص ابتدائي نطلع أعدادي نخلص أعدادي نطلع سنوي لا هو كده بالشكل العام ممكن في لحظة واحدة تبقى مسلم ومؤمن ومحصن زي زي في الصيام دلوقتي الناس مش عارفة ان انا صايم ولا مصايم وممكن انا لوحدي كده الروح داخل شارب كباية مياه ومحدش مطلع علي هذا إحسان لانه يشعر ان الله يراه وهو في الخلوات معاذ الله إنه ربي أحسن مسواني على إنه هو يعني مش أستاذ في الدين يعني بس لا بيتقى ربنا بحاجات شوية حاجات كده واحد يداله فلوس واحد يداله عربيته وقال له جملي كده وعمل كده ونشعلم سائق مثلا أو اي شيء من هذا فلا يبتقى ربنا لا زي ما أمرني مش راح أتصح بيها وعمل كذا لا ده مش الشغل وهكذا ده اسمه إحسان بس ما بلغ الإحسان الأكمل الاكمل بقى انه يصل للدرجة دي وتكون الشائعه دي خلاص كده السؤال الرابع الساعة آه. هل الاحسان منزلة ايمانية نعم اعلى منازل الامان هل ينقص بالمعاصي نعم ينقص بالمعاصي